اللهَّ بِماَا تَعملونَ بَصير خلَقَ السَّمواتِ وَالأَضَ بِالحقَقّ وَصَووََّكُم فَأَحسَنَ سَُّرَكُمْ وَإِلَيهِ المَصير يَعلَم مَا في السَّمواتِ وَالأَررض وَيَعلَ مَا تُسِرّونَ وَماَا تُعلِمُون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 قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل وَلَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذنه